صلى الله على سيدنا محمد الله, وعلي. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله حياء الصلاة حياء الفلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الحمد لله ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس شكور وإذا غشيهم مرجو الكرن لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فلنهم مقتصد وما الله اكبر الله اكبر الحمد لله يا Yeah. Uh -huh.